ما هو الكلام هذا وفي الصلاح النحات طيب تجتمع فيه اربع امور طيب ماذا قال في المتن الكلام هو اللغو المركب المفيد بالوضع. معنى كونه مفيدا يا أخانا أنت قم ما معنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. هات لنا مثالا على الكلام الغير مفيد. إذا حضر الأستاذ وتسكت لأن السامع لا يزال ينتظر فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ هذا كلام لأنه حصلت به الفائدة والسامع لا ينتظر لشيء آخر طيب عبد الله كلام او لا غير كلام كلام مركب اخوكم يقول ان عبد الله كلام مركب توافقونه ام تخالفونه يخالفونك نعم كلام غير مفيد هل هو مركب هو مركب توفر فيه كونه مركبا غير مركب أخوكم يقول إن عبد الله ليس بمركب توافقونه أم تخالفونه نعم يخالفونك اجلس قم يا أخان هناك قم الرافع يده عبد الله مركب مركب إضافي أحسن ويشترط في الكلام أن يكون المركب مركبا إسناديا المثل له مثل له جاء عبد الله أحسن نعم السؤال عند من قولهم هنا يضيء القمر نهارا كلام او ليس بكلام كلام, كلام لكن غير صحيح احسن القمر يضيء ليلا هذا عندكم في بلادكم ها عندكم هناك القمر يضيء ليلا أجب طيب إذن يضيء القمر نهارا كلاما غير صحيح لكنه كلام توفرت فيه الشروط أجب ما هي الشروط أن يكون لفظا ما معنى كوني لفظا بسرعة أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية ك من الألف التي تبتدي بالألف وتنتهي بليا توفر هنا توفر صح ما معنى كونه مركبا ما معنى كونه مركبا نعم أخوكم لا يادري اجلس قم أيها الأخ الشاب صاحب النظارة قم أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر تركيبا تركيبا إسناديا مسند ومسند إليه احسنت وأن يكون أيضا مفيدا ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه حيث أنت ما تنزال استفضل بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر ما معنى كوني موضوعا بالوضع العربي يا أبا معاذ؟ أن يكون باللغة العربية، ليس باللغة الفرنجية هذا هو جوابك؟ تفضل استريح. إجابه ليست خطأ. لك قد تكون ببيان احسن صح قم قعد السؤال ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي وضعه العرب وضعه العرب نعم الأخير الذي يده يده به قلم، الوضع يراد به القصد أن يقصد الم أن يقصد المتكلم إفادة السامع، فقرت بهذا كلام السكران، وقرت بهذا كلام النائم. وخرج بهذا كلام المجنون طيب المعنى الآخر أن يكون بالوضع العربي أن تكون الكلمات مما وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني أحسن طيب إذا جاء الشتاء كلام أو لا قم وامخبر اخوانك اذا جاء الشتاء كلام ام لا كلام ما اسمك اخوكم عبد الرحمن يقول اذا جاء الشتاء كلام توافقونا وامتقالفونا يخالفونك يخالفونك يا عبد الرحمن لا تبالي بمخالفتهم ها نعم قم قم يا ابن تميم قم أخوكم يقول انه لكلام لكنه خاطئ وهو مخطئ اجلس نعم قم الذي ورأك مركب غير مفيد ليس بكلام ماذا فقد فقد الفائدة احسن توفر فيه انه لفظ توفر فيه انه مركب توفر فيه انه موضوعا بالوضع العربي ما الذي تخلف الفائدة فاذا قال اذا جاء الشتاء فادفئوني ها صار كلاما فان الشيخة يهرمه الشتاء أين أخونا النحو ما رأيته اليوم الله. هذه فيها سر كل مرة في مكان أنواع الكلام قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى إذن أقسام الكلام ثلاثة وهذه قسم الثلاثية استقرأوا لغة العرب فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الثلاث إما اسم فضل استريح إما اسم وهو يدل على الذات وإما فعل وهو يدل على الحدث وإما حرف وهو صلة ما بين الذات والحدث ولما قال حرف جاء لمعنى أخرج الحروف التي ليست لمعنى لأننا عندنا حروف عندنا حروف معاني وحروف مباني عندنا حروف معاني وحروف مباني حروف المباني هي التي تتكون منهم الكلمة الآن محمد الميم والحاء والميم والدال حروف مباني تتكون منهم بنيات الكلمة لكن حروف الاستفام ها حروف معاني حروف الشرط حروف معاني معنى الشرط معنى الاستفام عرفتم إذا فرق بين حروف المعاني وحروف المباني الذي يعد كلاما ما هو الحرف الذي جاء. لمعنى أخرج الحرف الذي ليس له معنى كالحروف الهجائية وقلنا أن الاسم سمي إسما على قولين ماذا قال البصريون وماذا قال الكوفيون نعم قم يا صاحب القبع الحمراء قال البصريون إنه من السمو نعم يعني من السمو وارتفاعه عن أخويه من أخواه الفعل والحرف وقال وقال الكوفيون من الوسم أي من العلامة يعني علامة على مسمى أحسن والاسم قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا صح وقد يكون مبهما ثلاثة كمية ثلاثة الاسم يكون ظاهرا جاء محمد هذا اسم ظاهر او لا اتفضل استريح والذي بعده استريح جاء محمد الان محمد اسم ظاهر الجواب اسم ظاهر طيب لو قلنا جئت الآن الاسم ظاهر أو مضمر مضمر أين الضمير تعقل الفاعل. لو قال جاء الذي أحببته الاسم هنا مبهم. واضح إذن الأسماء الأسماء يقول هنا تسأل الأخوات في المسجد بالأعلى هل يجمعنا الصلاة كما جمع الرجال الآن وإن تكرر هذا ماذا يفعل؟ على كل إنما جعل الجمع رخصة ولذفع الحرج كما قال عبد الله بن عباس أراد أن يحرج أمسه ومن عادة النساء أنهن لا يأتين إلى المسجد فلو جمعنا تتبعا للرخص التي رخصها الله لعباده لا بأس فإن الله يحب أن تؤتى رخصه نعم. طيب إذا قلنا الاسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا وإما أن يكون مبهما ما معنى مبهم يحتاج إلى الجملة التي بعده تدل عليه إذا قلت جاء الذي وسكت مبهم مبهم فإذا قلت جاء الذي أحببته صار معلوما نعم لا بأس لكنه إلى حد ما زال نوع من الإبهام جاء الذي أكرمته ولذلك الذي هذه اسم موصول اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد وسيأتي إن شاء الله لكني أحببت أن ننبهك لا تظن أن الأسماء هي الأسماء الظاهرة فقط فعندنا أسماء ظاهرة وعندنا أسماء مضمرة هي الضمائر الضمائر من الأسماء أو لا من الأسماء لما تقول أنا محمد أنا محمد أنا الآن ضمير أو اسم ظاهر ضمير صح؟ هو من الأسماء أو لا ؟ من الأسماء طيب تقول هو رجل هو رجل هو اسم ظاهر او ضمير نعم <تصفيق> يقول مضمر ايوه واضح فاذا عندنا اسم ظاهر جاء محمد اسم مضمر جئت بتاء الضمير اسم مبهم يفتقل الجملة بعد جاء الذي احببته او تقول جاء هذا هذا من هذا الرجل جاء هذا الولد وهي أسماء إشارة عرفتم إذا من الأسماء ما يكون ظاهرا من الأسماء ما يكون مضمرا من الأسماء ما يكون مبهما كأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وصلت وصلت أولاق لا لا لما قال اسم قلنا ان الاسم اما ان يكون واما ان يكون ها اش قال امثنا مثلنا اخي جاء محمد جاء علي علي محمد صالح المدرس المعلم هذا اسم ظاهر او لا ظاهر طيب جئت جئنا انا هو هي هما صح وهو اسم ايضا طيب المبهم جاء الذي احببته الذي اسم موصول مبهم جاء هذا اسم اشارة مبهم لان لك ان تقول هذا من هذا صح صح او لا فرق بين ان اقول جاء محمد وفرق بين ان اقول جاء هذا محمد واضح ظاهر اسم علم ولو قلت هذا اسم إشارة مبهم وصلت وصلت طيب وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وتقدم معنا أن الفعل له علاقة بالزمان صح لأنه حدث يقع قبل زمن التكلم أو يقع أثناء زمن التكلم أو يقع بعد زمن التكلم فإذا كان هذا الحدث وقع قبل زمن التكلم كان ماضيا وإذا وقع أثناء زمن التكلم كان مضارعا وإذا وقع بعد زمن التكلم كان أمر وصلت إذن لما كان الفعل حدثا اقترن بزمان ولما كان الاسم ذاتا لم يقترن بزمان قال وحرف الحرف في اللغة سيأتينا أنه طرف ولذلك الحرف لا أثر له إلا باسم أو فعل باقي في الطرف يعني يدل على معنى بنفسه أو لغيره أو بغيره بغيره وهو سيأتينا وحرف جاء لمعنى أخرج الحروف التي ليس لها معنى كالحروف الهجائية وقلنا أن الحروف تنقسم على قسمين حروف مباني وحروف معاني حروف المباني التي تتكون منها بنيات الكلمة وحروف المعاني كحروف الاستفهام كحروف الشرط طيب وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم نقل تواتر أو أحد تواتر جيلا بعد جيل ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منا عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء إذا من من أين عرفنا أن الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام من القائل ها أنا ذا أنت قم من أين عرفنا أحسنت باستقراء لغة العرب وجدنا أن الكلام إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا استرح قال أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى وفي الصلاح النحوين كلمة دلت على معنى في نفسها إذا الاسم يدل على معناه في نفسه دون حاجة إلى غيره لما تقول زيد واضح زيد؟ علم على الذات المسمات بزين لما تقول رجل واضح واضح لما تقول جمل واضح معروف معنى الجمل ولما هو معروف طيب لما تقول تفاحة ها تحتاج لغيرها في بيان معناها ما تحتاج هات مثالا يا أخانا للأسماء أنت محمد ذكرنا، نوع نوع إلى اسماء، نوع إلى اسماء ذكرنا علي، ما عندك إلا محمد وعلي، آه؟ شجرة، واضح شجرة، واضح، معناها يدل على، فالاسم يدل على معناه دون حاجة إلى غيره، ومنه. اجلس نعم نعم اجلساء اخوكم الرحيبات يقول وردة وردة ايش ها؟ ايش ايش بمناسبة قرب فصل الربيع طيب فانا اذا قال وردة معروف معناها ما يحتاج له قرينة أخرى وهكذا الأسماء تدل على معنى في نفسها واضح؟ يجلس قال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترم بزمان إذا الاسم له علاقة بالزمان الجواب ليس له علاقة بالزمان لما تقول محمد ما عندنا محمد له علاقة بالماضي أو بالحاضر أو مستقبل يعني اسم دلالة على معنى الذات المسمى بمحمد جمل الحيوان المسمى بجمل تفاحة الثمرة أو الفاكهة المسمى بتفاحة معروفة هكذا نحو محمد وعلي ورجل يقول أرجو منك أن تبطئ في الشرح قليلا لكي نستوعب الكلام ما أظن مازال بطء عبد المهيمن يكاد يجن طيب أظن أنا نمشي ببطء يا إخوة طيب قال محمد وعلي ورجل وجمال ونهر وتفاحة وليمونة كلها معانيها فيها هكذا في أحد يخفى عنه معنى ليمونة؟ ها؟ وعصا العصا تعرفونها؟ نعم. الحر تكفيه الإشارة، العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وفي بعضها تكفيه الملامة. خوكم أحمد يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه. الله يصلحك. فكل واحد من هذه الألفاظ. يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معنى فيكون فيكون إيش اسما إذا استفدت الآن أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان لأن سيأتيك الآن الفرق بين الاسم والفعل قال وأما الفعل فهو في اللغة الحدث الفعل في اللغة الحدث والأفعال حوادث وفي الصلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها إذن واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة إذن الأزمنة كم الأزمنة في لغة العرب كم ثلاثة ما هي قال الماضي والحال والمستقبل الماضي والحال والمستقبل، والمؤمن ينبغي أن يعيش في حدود يومه، لكي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعيش في حدود يومك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت. فلا تنتظر الصباح التي هي الماضي والحال والمستقبل نحو كتب الآن كتب فعل أو اسم فعل كيف عرفت أنت الآن لم تصل إلى علامات الفعل صح للفعل علامات وللاسم علامات السؤال الكبير فهل للحرف علامات يا عبد المؤمن قم سؤال كبير هذا والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة أحسنت يا أخانا إذن الحرف علامته يقول العلماء عدمية يعني ليس له علامة الفعل له علامات الاسم له علامات الحرف ليس له علامة أنتم تقولون أن كتب فعل كيف عرفتم قم كيف عرفت أن كتب فعل مقترن مقترن بزمن ودلت على معنى في نفسها صح كتب أي زمن قد دلت عليه الماضي أو الحال أو المستقبل الماضي أحسن صح نحو كتب فإنه كلمة دلت على معنى ما هو المعنى وهو الكتاب وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي كيف عرفنا أنه مقترن بالزمان الماضي لأن حدث الكتاب وقع قبل زمن التكلم يعني قال كتب بعد أن كتب صح جلس بعد أن جلس نام بعد أن نام وهكذا قال فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتاب وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي والمؤلف هنا لما قال في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها لم يتعرض للمعنى الأسماء هكذا وتعرض للمعنى في الأفعال فهمتم لاحظتم ما ظنكم أحد لاحظ الذي لاحظ هذا فليقول ها أنا ذا لاحظت أنت أحسن أنت أبو أخينا أبو أخينا العمامة مصطفى أنت أبو مصطفى حياك الله لما ذكر الأسماء لم يتعرض للمعاني فهل الأسماء لها معاني الجواب نعم محمد اسم خال عن معنى او له معنى وهو المحامد هكذا ويحمد في الدنيا والاخرة علي من العلو منزلة والشأن رجل من الرجولة وهو معنى يدل على إما أن يكون على معنى هو أبلغ من معنى أن يكون ذكرا الرجل تدل على الشجاعة والشهامة والنبل صح صح ولا؟ أيوة قلنا هذا يعني الاسم له معنى كما أن الفعل له لما تقول كتب في الفعل ما المعنى الذي ذل عليه الكتابة حضر جلس نعم إلا أن الأسماء تحتاج إلى تأمل أكثر في المعاني التي تدل عليها ولذلك أعرض عنا المؤلف وصلت لا لا أقول إن المؤلف أعرض عنها لأنها تحتاج إلى مزيد تأمل وهو أراد أن يسهل على الطالب أراد أن يسهل على الطالب ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتاب أيضا وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر يكتب الحاضر ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو أيضا وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم ومن هنا تفهم أن كتب من أي أنواع الأفعال ماضي كيف عرفت لأنه وقع قبل زمان التكلم يكتب من أي أنواع الأفعال مضارع لأنه وقع في زمان التكلم اكتب فعل أمر كيف عرفت لأنه حدث بعد زمان التكلم أحسنتم والسؤال الكبير الاسم والفعل في ماذا يتفقان وفي ماذا يفترقان؟ نعم عندما عندما الأخير متكئ على الجدار الذي يرى بعضه لا لا هكذا أخونا من غريان هذا. يتفقان لأن كليهما يدل على معنى في نفسه أحسن ويفترقان ويفترقان ماذا يقول الأخ لا أسمع يفترقان ان الاسم لا يقترن بزمان والفعل يقترن بزمان اذا يتفقان في ان الاسم والفعل كلاهما يدلان على معنى يفترقان في ان الاسم لا يقترن بزمان والفعل يقترن بزمان وصلت وصلت نعم لا بس طيب أحسن وأنت ماذا تريد نفس الكلام لا بس مع قرب المكان بينكم طيب قال ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر انصر وفهم ويفهم افهم وعلم ويعلم ويعلم وجلس ويجلس واجلس وضارب ويضرب واضرب نعم كل هذه أفعال اقترنت بأزمنا الجواب نعم عندما السؤال قم يا أخان المتكئ على السارية قم أنت صاحب نظارة يفهم بأي الأزمنا اقترن مسأل ذكيون وعلى فعال يفهم بأي الأزمين اقترن انظر إلى إخوانك يمدون أيديهم اجلس أخوكم يقول زمن ما قبل التكلم أزاب أو أصاب نعم نعم قم الولد ذاك الذي ورائك قم ز... ها زمن التكلم لا أريد منك هل هو الزمن الحاضر الحال أو الماضي أو الاستقبال الحال صح أحسن جزاك الله خيرا السؤال الذي بعد إجلس بأي زمان اقتران قم قم اجلس ما هو مثال لا قم بأي زمان اقتران المستقبل أحسن لأنه بعد زمن التكلم أحسن استرح السؤال الثالث عند من لا تستاك في الدرس يا بني الله يصلحك قم ماذا تحفظ في فضل التسوّف هل استياك سنة ها سنة عندك دليل ما عندك دليل قم رحيبا تخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أحسن. رواه. رواه البخاري ومسلم. لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم من حديث هريرة. أحسن. طيب. اجلس. لا تستأك في الدرس. قال والفعل على ثلاثة أنواع ماض ومضارع وأمر إذا الأفعال كم ثلاث فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم نحو كتب الكتاب متى حصلت قبل زمان قبل زمان تكلم فهم الفهم متى حصل قبل زمان التكلم خرج قبل الخروج متى حصل قبل زمان التكلم سمع أبصر استغفر اشترك طيب هات مثالا لفعل الماضي يا أخانا أنت قم لم يذكر هنا ذهب, ذهب. م م صح أحسن ما يمذكور ذهب صح وأيضا مشى نام استيقظ أكل أفطر ما اشتغل رجع نام نجلس طيب قال والمضارع ما ذل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده يعني بعده بيسير بعده بيسير نحو يكتب يفهم يخرج يسمع ينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك لاحظ أن المؤلف لم يغير لاحظ لم يغير الأمثلة الأمثلة التي مثل بها في الفعل الماضي هي نفسها التي مثل بها في الفعل المضارع كي يسهل على الطالب إذن المضارع يقع في أي زمان يا أخنا وليد قم قم بسرعة. قم بسرعة لا تفكر خلال قيامة المضارع المضارع يقع في الزمن الحاضر اسم الحاضر يمشي يعني في زمان التكلم أو بعده بيسير صح صح أحسن والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم نحو أكتب افهم اخرج اسمع انصر تكلم واستغفر واشترك إذا هذا فعل الأمر يطلب حصوله بعد زمان التكلم إذا الأفعى كم ثلاثة ماضي مضارع أمر الفعل حدث أو ليس بحدث حدث ولذلك لا بد أن يقترن بزمان الاسم حدث قم قم اخبر اخوانك قم اخبر اخوانك الاسم حدث ها لا الاسم حدث او لا من اين انت شاك من اينا ها وزيلات اختر اختر اخا من العجيلات ها قم السؤال يقول الاسم حدث او لا ليس بحدث. ليس بحدث وانما يدل على ذات احسن الذات لها علاقة بالزمان ليس لها علاقة بالزمان والحدث له علاقة بالزمان صح احسن اذا الاسم يدل على الذات والفعل يدل على حدث الاسم يتفق مع الفعل في أن كليما يدل على معنى في نفسه الفرق ما هو أن الفعل مقترن بزمان والاسم غير مقترن بزمان تفضل استريح تفضل استريح قال وأما الحرف فهو في اللغة الطرف الحرف في اللغة إيش؟ الطرف وهذا يدلك على أن, على أن الإسم والفعل يعتبران أقوى من الحرف فهو في اللغة الطرف وفي الصلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها هذا فارق لا يا جمع قوم يا جماعة قوم الحرف في ماذا يفارق الاسم والفعل؟ الاسم والفعل يتفقان في شيء يخالفهما يخالفهما الحرف ما هو هذا الشيء؟ انظر انظري للمدين يديه وعامر أيضا يمد يده ويوشوش مع صاحبه. الحرف يفارق الاسم والفعل في شيء الاسم والفعل يتفقان في والحرف خرج عنهم <تصفيق> ها الحرف لا يدل على معنى ابدا يدل على يدل على معنى في غيره أخوكم جمعة يقول إن الحرف يدل على غيره ولا يدل على نفسه توافقون؟ <تصفيق> نعم <تصفيق> الذي يوافق أخانا جمعة يرفع يده إن شاء الله عندك شعبية كبيرة يا أخان هم متعاطفون معك اجلس نعم قم يا هشام الرابطي قم قم بارك الله فيك السؤال يقول إن الإسم والفعل يتفقان في أمر خرز عنه الحرف ما هو الذي يتفقان فيه وخالفهما الحرف كنت نائما؟ اجلس بارك الله فيك نعم أريد أخا ما سوء إلى قط <تصفيق> الذي ما قد قام يرفع يده والذي قد قام فيما مضى لا يرفع يده نعم <تصفيق> الذي وراءك يا عامر الحرف لا يدل على معنى في نفسه إذن فيدل على ماذا على معنى في غيره والاسم والفعل والاسم والفعل يدل يدلان على معنى في نفسيهما صح أحسنت جزاك الله خيرا قال فهو في اللغة الطرف وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها نحو من فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء لا تعد فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها تقول ذهبت من البيت مثلا إذن أذان قد أذن أو صللينا. أشر ماشي معك النحو أنت. طيب. يعني. طيب. يؤذن إن شاء الله بنجد الإعلام بدخول الوقت للناس الذين طيب إذن قال أن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها الآن من حرف يدل على معنى الجواب يدل على معنى ما هو هذا المعنى الابتداء لكن لا يتم هذا المعنى إلا إذا انضمت كلمة أخرى إليه عرفتم لو قلت ذهبت من وسكت تم المعنى لم يتم فإذا قلت ذهبت من البيت اكتمل المعنى اكتمل بخلاف الاسم تقول محمد اكتمل المعنى اكتمل تقول جلس اكتمل لكن لو قلت ذهبت من لم يكتمل المعنى وبقي السامع إيش؟ ينتظر فإذا قلت ذهبت من البيت اكتمل معنى الابتداء الذي في من لا أن من ليس لها معنى لا لكن لا يتم هذا المعنى إلا إذا انضمت كلمة أخرى إليها لكن المعنى مكتمل محمد ذات المسمى بمحمد نعم أي من من معانيها الابتداء ومن معانيها التبييض نعم طيب أمثلة للاسم ذكر المؤلف تسهيلا للطالب الآن أمثلة للاسم وامثلة للفعل وامثلة للحرف كتاب هذا اسم اسم هذا كيف عرفتم ك... ك... كلمة دورت على معنى في نفسها ولم تقتلن بزمان قلم ذوات كراسة كراسة جريدة خليل صالح عمران ورقة سبع حمار ذئب فهد نمر ليمونة برتقالة كمثرات نرجسة وردة هؤلاء أنتم لاحظ أن المؤلف هنا مثل بأسماء منها ما هو معرفة ومنها ما هو ناكرة ومثل أيضا بأسماء إشارة صح؟ يعني مثل بالمعرفة والنكرة ومثل بالمعرب والمبني هذا يدلك أن المؤلف يقض لأمثلته عرفتم يا إخوة يعني لا يمثل عشوائيا لا يمثل لمعاني ينبغي أن يدركها الطالب الآن صالح وعمران أسماء معرفة ولا نكرة من القائل نكرة أه؟ صالح وعمران معرفة لماذا لأنه اسم أعلم طيب كتاب نكرة صح نكر اسم شائع في جنسه طيب عندنا هؤلاء معرب أو مبني مبني تقدم معنا صح جاء هؤلاء رائزوا هؤلاء مررت بهؤلاء يلزم حالة واحدة أنتم اسم ظاهر أو مضمر نعم مضمر ولذلك يعتبر ضمير مخاطبة ضمير مخاطبة إذن المؤلف نوع التمثيل للطالب مما يدلك مما يدلك على أن الأسماء منها ما يكون معرفة منها ما يكون نكرة منها ما يكون معربا منها ما يكون مبنيا وصلت وصلت منها ما يكون ظاهرا منها ما يكون مضمرا كيف ترون الآن من يعيد هذه من أعاذها فله ديرها نعم قوم الأسماء منها ما يكون معرفة ومنها ما يكون نكيرة ومنها ما يكون معربا ومنها ما يكون مبنيا ومنها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون مضمرة من يعيدها أيضا فله درهم نعم قم يا صاحب الإمام الأسماء منها ما يكون معرفة ومنها ما يكون ومنها ما يكون نكرة ومنها ما يكون مبنيا ومنها ما يكون معربا ومنها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون مضمرا أحسن ومبهما ايضا تقدم قال امثلة امثل ام اه ضمير من المضمر ضربت ضربنا طيب امثلة للفعل سافر يسافر سافر قال يقول قل امنا امنا يأمن يأمن رضي يرضى ارضى صدق يصدق اصدق اجتهد يجتهد اجتهد استغفر يستغفر استغفر, استغفر. اذا كلها افعال كلها افعال استريح تفضل وارك الله فيه فعل ماضي مضارع امر امثلة للحرف من إلى عن على وهو نوع أيضا في الحروف تأمل من إلى عن على إلا حرفه إيش استثناء والحروف لها معاني كما تلاحظ لم يأتي المؤلف بحرف ليس له معنى من من معانيها لابتداء وإلى من معانيها وعن من معاليها جاوز وعلى من ها الاستعلام الا للاستثناء لكن للاستدراك ان توكيد ان توكيد مصدرية بل حرف جواب بل حرف إضراب قد حرف تحقيق سوف للتسوير حتى للغاية لم للنفي لا للنفي أو النهي لن للنفي للنا... لو للشرط لما للشرط لعل للترجي ما موصولة أو نافية وهي عشر استعمالات لما هذه لا ت للمقاربة ليت للتمني إن للتوكيد أو النفي ثم للتدرج للترتيب والتدرج أو للتخيير إذن كلها للمعاني حروف معاني والمؤلف كما سمعت أراد أن يبين لك أن الحروف تتنوع الحروف تتنوع يعني ليس كلها حروف جر كما يتبادر إلى ذهنك لا منها ما هي حروف جر منها ما هي حروف استفهام منها ما هي حروف استدراك منها ما هي حروف شرط منها ما هي حروف توكيد، وهكذا فهم الدرس فهم الدرس طيب الحمد لله قال هناك مصلون مما المسجد أتوا لصلاة العشاء الرجاء تنبيه لهم قد جمع بين صلاة المغرب والعشاء يقول. جزاكم الله وخيرا الشيخ أبو عبد الحق عبد اللطيف الكردي يسلم عليكم ويقول بلغ سلامي لأبي مصاب وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وين الأخ الذي قال من بلجيكا أنا سأله سؤالا أنت ذكر اسمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة القائمين على إدارة هذه الدورة المباركة نشكر لكم حرصكم على مصلحتنا وإرادة الخير لنا ونحن نقدر لكم الجهود التي تبذلونها من أجلنا فجزاكم الله خيرا قرأ علينا الأخ حسين سلام اللوائح والتعليمات التي وضعت من قبلكم ونحن مقدرين حرصكم على سير هذه الدورة سيرا في النفع والاستفادة واعجبنا برنامج التسميع والمراجعة ولكن شيخنا قيل لنا ان المسجد سيغلق عند التاسعة والنصف وستفتح لنا صالة الاكل ولا يخفى عليكم ان هذه الصالة لا تتسعي الطلبة كلهم وقد حددوا لنا ان اضواء الغرف تطفى عند العاشرة والنصف مما يؤثر على وقت تدارسنا ومراجعتنا ولأن كثير من الطالب خصصة لفترة وتقالوا مراجعته ولا توجد مصاحف بهذه الصالة شيخنا حفظك الله لو تؤخرون إغلاق المسجد حتى العاشرة والنصف أو تفتحوا لنا الدور الثاني العلوي من المسجد أو الكتاب بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما صلى الله ان يوفقنا وإياكم يتقبل منا ومنكم هذا إن شاء الله يتدارسه الإخوة بما فيه مصلحة الجميع إن شاء الله يقول الرجاء التنبيه توجد بين لفظ الله ومحمد في داخل القبة نعم هذا من الخطأ الذي درج عليه الناس وهذا لا شك أنه لا يجوز مرتبة الخالق أن تسوى مع المخلوق ولو كان نبيا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلح إن شاء الله يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله الغالب من أسماء الله الحسن وسدل بقول الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كان السؤال على غلاب هل هي من, أس من أسماء الله يقول نريد نصيحة وتذكير لطلبة العلم في حسن التعامل والتآخي مع بعضهم البعض وأنهم على الطريق الذي أمرنا الله به ونشكر يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم نعم نسأل الله أن يتقبل منا جميعا ويديم علينا نعمائه وفضله وننصح إخواننا جميعا بالتآخي والتوادد بينهم نود أن تقام دورة في حفظ الموتون وجزاكم الله خيرا نسأل الله أن يسر الأمر نرجو منكم كلمة للشباب في مخالطة الأمرد على كل هذه المسألة قد تكلمنا عليها مرارا فالحذر الحذر يحافظ المرء على قلبه وعلى دينه وأن يأخذ بأسباب السلامة ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على الياباسي فالإنسان إذا رام السلامة عليه أن يبتعد عن مواطن التوهم. بعض طلبة العلم يسهرون ليلا ويضيع على إخواني الراحة في النوم فلعلك تنصحهم السهر الكثير يرهق وهو يضيع عليك أمور مهمات في الصباح أنصحوا إخواني طلبة علم بالاعتدال وهذه عريضة أليس من السنة أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم الجواب؟ بلى من السنة أن يقول هذا ولعل إخواننا المؤذنين ينشطون لإحياء هذه السنة صلوا في رحالكم قال فإذا نرجو ذكرها قال الشيخ محمد آمان الجامي رحمه الله العبادة قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو ديدنا دي دي وغايتنا. إذا كان للناس شعارات فنحن ليس لنا إلا شعار الأنبياء. وإذا كان للناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء. الهدوء يا إخوة الهدوء إيش فيه؟ فنحن ليس لنا إلا شعار الأنبياء. وإذا كان للناس دعوات فليس لنا إلا دعوة الأنبياء. وإذا كان للناس مناهج فليس لنا إلا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقرآن أكبر شاهد على هذا رحم الله الشيخ محمد آمان الجامي. عندي مشكلة أنني متخاصم مع أخ سلفي وهو من خيرة الإخوة وهو معنا في الدورة فهل من نصيحة لي وله أنصح الإخوة بنزع الخلاف وأن يصطلحا قد قال الله عز وجل خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ويقول ربنا والصلح خير ويقول الله عز وجل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فأنت أحرص على أن تكون من يبدأ بالسلام والصلح مع إخوانك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ونسأل الله أن يجمع بين قلبيكما وأن يصلح ذات بينكما نريد أن تعطينا الأسئلة في نهاية الدرس نحن نعطيها في أول الدرس وفي نصف الدرس وفي آخر الدرس امرأة توفي ابنها بحادث سيارة حيث كان ابنها يلعب هو وشقيقته حيث, تركت حيث تر تركته وراءه يقطع الطريق فهل عليها صيام المهم اذا, إذا قدر أنها كانت متسببة مفرطة مضيعة في حصول الحادث فإن عليها صيام إذا قدر أنها تسببت في هذا أما إذا لم فليس عليها صيام كيف يكون الرد على من يذهب إلى بعض الناس الذين يمكن الله الشفاء على يديهم للمرضى ويقول هذا أعطاها له جدة أي يبرى بدعاء جده هذا من الضلال ومن البذع وليس من الأسباب الشرعية هذا من الخرافات والباطل الشفاء لا يكون כم بالأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدوية التي أمر الله بالتداوي بها قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وَجَاهِلَهُ مَنْ جَاهِلَ وَنُنَزِّلُ من القرآن مَا هو شفاء وَرَحْمَةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قُلْ هو لِلَّذِينَ آمَنُوا هدى وشفاء قد قَالَ الله شفاء لما في الصدور فالتداوي بالكتاب والسنة اللَّهُمَّ رَبَّ الناس أذهب الباس وأشفي أنت الشاف لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يقادر سقما أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما وأحاذر وغيرها من الأدلة الشرعية على التداوي أما أن يذهب إلى رجل يقول أن جده وأعطاه هذا فهذا من الباطل ومن الضلال يقول لو تذكر حديثاً أفضل كلمة قالها الشاعر لبيد كل ما سوى الله باطل لأن كثير الشباب لا يعلموا ذكرنا الأولى لأن هي التي جاءت في الحديث ألا كل شيء ما خل الله باطل هذا التي جاءت في الحديث تتموت البيت وكل نعيم لا محالة زائل ماذا عن قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هنا الموت وقد ضل فيه كثير من المتصوفة وقالوا أنها مرتبة من مراتب الولاية فإذا وصلها العبد سقطت عنه التكاليف فلا صلاة ولا صيام هذا ضلال مبين وهذا مروق والعياذ بالله من التكاليف الشرعية لو فرضنا أن بعض الناس جاءوا للصلاة ولم تقوم الجماعة هنا وفاتتهم الجماعة في المسجد الأخرى ما حكم ذلك يصلون في بيوتهم لماذا لم يقل المؤذن صلوا في رحالكم سيقول إن شاء الله هذا الأذان الذي يؤذن هو في حقنا شرعيا فيجاب يجاب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن بعد حيلعتين ايوه بعد هيا صراحه يا الفله هذا قد ذكرناه ما صحه حديث صلوا في رحالكم حديث صحيح مرة أخرة. طيب نقف هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب.